قال مالك رحمه الله تعالى العمل في الهدي حين يساق قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا, كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم من الغداه النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم قال رحمه الله إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا ساق البدنة ماذا يفعل تيد الحليفه عند الميقات يقلد البدنة اولا والتقليد كما جاء في الايه الكريمة ولا الهدية ولا القلائد القلاد ما يجعل في العنق كقلاده الفتاة المرأة تجعل القلادة لتجملها في عنقها فكذلك القلادة حبل يفتل ويجعل في عنق البدن وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الساق هديه وفتلت قلائد هديه بيدي فعائشة رضي الله تعالى هي التي فتلت حبال القلائد اذا القلادة ايش حبل يجعل في العنق ولكن كانوا يجعلون او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم السنة عن ان يعلق في هذه القلادة نعل او نعلين قديمين فان لم يوجد النعل قطعة من جلد قديمة وهذا إشعار لأي شيء لأن ما من ناقة إلا وفيها حبلها اذا الفرق بين قلادة الهدي وحبل الناقة العادية أن يكون في تلك القلادة النعل القديم وليش اختاروا النعل القديم؟ ليش ما يأخذوا جديد؟ ليش ما يأخذوا قرب بحلقه أو شيئا اخر الله تعالى أعلم هذه التي جاءت بها السنة ولو قال قائل إن النعل شعار المشي فكأنها حملت نعليها إلى البيت كأنها في طريقها ومسيرها إلى بيت الله دعوها تمشي أو كما جاء في الحديث في ضالة الإبل قال دعها مالك وهي معها حذاؤها ومعها سقاؤها ترد الماء حتى تسل... تاتي الى اهلها فمعها نعلها فالنعل شعار على انها تمشي وتسير الى البيت فلا يتعرضها احد دعوها حملت مع عليها وسارت في طريقها مهما يكن من معنى السنه جاءت بهذا يصح التعليل او لا يصح هذا شيء جانبي فكان صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي، واتفقوا على ان التقليد للابل واتفقوا على ان الغنم لا تقلد وهل تقلد البقر ام لا كما تقدم في النحر هي جنس متردد بين الابل وبين الغنم من غلب فيها شبه الابل الحقها به ومن غلب فيها شبه الغنم الحقها به ثم الاشعار الإشعار هو أن يجرح جانب السنام بالطول عرضا للسنام وطولا للبعير السنام يأتي مرتفع قاعدة السنام من أسفل يجرحها ابتداء من مؤخر الإبن الى أن يسير إلى, مقدمه إلى الكتف جرح في أصل السنام لا يكون مستطيلا من طرف السنام أعلى إلى أسفل لا يكون معتربا بقدر بحذاء طول البعير وهذا الجرح وهذا الاشعار الجمهور على مشروعيته لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشعر الإبل، وهذا ايضا اشعار والاشعار اعلام يعطي معلومية بهذه البدنة المشعرة بانها معنى عليها ذاهبة لتنحر هناك عند بيت الله اذا علامة والجمهور يرون ذلك وجاء عن الامام ابي حنيفة رحمه الله كراهية الاشعار ولكن التحقيق عند الاحناف لا نأخذ كلاما عن ابي حنيفة في كتب المذاهب الاخرى ونشنع نقول يرد السنة لا عند الاحناف يقولون الإمام ابو حنيفة لم يكره الاشعار وقد جاء عن رسول الله ولكن كرهه لأنه رأى في وقته الذين يشعرون البدن يتجاوزون حد السنة فيجرحون جرحا عميقا يؤذي ويعذب البدن أما مجرد جرح ليجري الدم أو ليسيل ويظهر ويسيل على وبرها فهذا لا يمنع فيه الإمام لأن هذا هو السنة لكن لما رأى تجاوز الناس وجهالة الناس وتعدي الحد في هذا الإشعار حتى صار جرحا يؤذي البهيمة ونحن ممنوعون من ذلك منع إذن الإشعار سنة ولكن لا ينبغي التجاوز فيها وتقلد وتشعر في مكانها بعض الناس يقول تقلد هنا ثم بعد قليل تشعر لا ابن عمر يقلد ويشعر في مكان واحد ويجعلها مستقبلة القبلة أي است يعني استنالاً كل عمل تعبدي أو له عبادة ويمكن الجهه لها فيه تفاوت يجب أن نكون القبلة اتجاه في هذا العمل وكان إذا طعن بالحربة أو نعم ليشعر الناقة سمى الله وكبر بسم الله الله أكبر لماذا؟ لأن هذا الذكر هو المشروع عند الذبحي ولهذا يسن لمن اراد ان يشعر البدن ان يأتي بهذا الذكري والله تعالى اعلم <تصفيق> احنا قلنا متفقون على ان الذي يقلد ايش الابل ومتفقون على ان الغنم ايش لا تقلد وكذلك لا تشعر والبقر مختلفون فيه حتى بعضهم يقول البقر قسمان بقر له سنام وبقر لا سنام له موسى لم في وسط الظهر لا عند الكتب فبعضهم يقول البقر الذي لها سنام تشعر كما يشعر الإبل والتي لا سنام لها لا تشعر وبعضهم يقول مطلق بقر لا يشعر إذن المسأهم التدور يدور الخلاف لان الرسول لم يشعر بقرا ابدا فهل تلحق البقر بالإبل والرسول لم ينحر بقرا إنما اهدى بقرة وهل لم يباشر ذبحه أو نعرا ولذا الراجح عند الجمهور أن البقرة والغنم تذبح ولا تنحر ولا تقلد ولا تشعر التقليد والاشعار والنحو خاص بالب... بالإبل نعم قال ثم يساق معه حتى نقض به مع الناس يقول إن من حكم الهدي أن يساق مع مهديه حتى يقف به على عرفات، وهذا نص متمسك به المالكي. يقول لا هدية إلا مع التعريف. يعرف الهدية أي يقف به في عرفات. ولذا تجد المالكيين في هدية تمت تدور يتعبها أن طلع عرفة رحم من عرفة ويتعبون أنفسهم شيء أكثر من هذا. هذا على الكمال. الأكمل أن يكون في عرف وأن يكون شعار. إظهارا لشعائر الله وكلكم يطمئن بأن أرباب التجارة الذين يجلبون بهيمة الأنعام لتباع في منا يأتون بها إلى عرفات ولعلكم رأيتم الغنم والإبل تساقوا إلى عرفات والمشاهي أكثر يمكن أصحاب السيارات يمشون على خط بعيد والمرور يمنع أصحاب الإبل أن تأتي على خطوط السيارة لكن يمشون على اقدامهم وخاصة عند الكبري اللي عند المسجد المسجد اللي في عرنه مسجد ناميرا عند الكبري يحجز الناس ترون الابل الغنم كلها من تحت من الوادي من تحت الكبري وتعبر الوادي رايحة لعرفات فهم الرعاه او التجار هم بانفسهم يقفون بها هناك واذا لم يقف بها في عرفات الجمهور على انه هدي ويصح ويجزئ لان القضية هي ان يؤتى بالهدي هدية والهدية تكون من بطن البيت ولا تجيبها من برا تدخل على واحد في بيته وتاخد تحفه من البيت تقول له هدي هدية مني لك فهذا حاء يا اelin الهدية لما تجيبها من برا تجيبها من بيتك تجيبها من بلدك تجيبها من اي محل تجيبها من السوق لكن تخش بيته تقول له هذه هذه الغسالة هذه الثلاجه هدية, هدية مني لك طب ما هي في بيتك فالاغنام الموجودة في مكة خلوها لمكة لكن جبولها من برة في تاخد غنامهم وتروحوا لا فالواجب انكم تأتون من الخارج اليه ونحن نعلم جميعا بان كل ما يساقل من انما جلب من خارج حدود الحرم مكة بذاتها ما فيها ما يكفي لهذا فلو جلب من اطراف البلاد خارج حدود الحرم يب مهدى اليه لو جاء به من جدة لو جاء به من رابغ لو جاء به من المدينة لو به من نجد من خارج من من الى اخره يعتبر هديا بالغ الكعبه أما اللي في الكعبه هو فيه من اول فالملكيه يريدون أن يكون الهدية ليس موجود في الكعبه بل يكون من الخارج حتى يبلغ الكعبه هديا بالغ الكعبه فهم يشددون في ان يكون الهدي قد وقف بعرفه أي ليتم بأي وجود معنى الهدي فيه وهذا تشديد قد لا يتأتى الآن في السابق كل واحد كان يستطيع يركب بعير ثقبتنا معه في منع في هذا لكن الآن تقدر تأخذ معك شك هتطلعها فرد في ولا تحطها معك في السيارة ايش تسوي فيها نبطل الهدي خلاص نقول الملكين ما لكم طريق في الهدي ولا الباب مفتوح انتم كيفكم جيبوها من بلادكم من هناك من افريقيا ومن الغرب ومن الدنيا جيبوها اعد معاكم من هناك ما حد يقول هذا لكن هناك من ياتي بها من اجلك واذا جيء بها من اجلك تكون كانك جئت بها تقدم لنا في الصيد يحرم على المحرم ان يقتل الصيد هل يجوز للمحرم ان يشتري صيدا وياكله او يهدى اليه صيد فيقبله تقدم عندنا التفصيل ان كان الصيد صيد من اجله ليباع عليه صيد من اجله ليكارم به فهو حرام عليه اما اذا كان صيد من اجل غيره انسان اصطاد شيء ليأكل ومر عليه محرم قال اتفضل الله حييك هل هذا المحرم له علاقة في قتل الصيد هذا ما له علاقة فيه ياكل بحمد الله فاذا كان الصيد يحرم على من صيد من اجله يبقى قياس العكس الهدي الذي سيق من أدلك وجلب به من الخارج من أدلك كأنك انت الذي جلبت هناك كأنك اذا صيد من أدلك كأنك اصطبته نقول هناك سيق من اجلك فكأنك سقته اذا على الملكية ان يطمئنوا انفسهم وان ما وجدوه بمنى فهو هدي وانه مكتمل شرطا والحمد لله على ذلك قال ما يدفع به معهم سجاجة كان هكذا يفعل عبد الله بن عمر يسوق معه البدن من بيرعالي من مدين ويصاحبه إلى أن يقف به على عرفة ثم يأتي به إلى المزدلفة ثم ينزل به إلى منى وينحر يوم النحر نعم قال فإذا قدم منى مدات النحر نحر قبل أن يقف كل حفظه كان هو يبين لنا مالك رحمه الله غدات جاء مجيء الناس الى منا يوم النحر والغداة في يوم الغدوة وهو الصبح اذا جاء غدات يوم النحر الى منا نحر اذا ما لم يكن هناك نحر قبل عرفات ولذا نعلم بان زمن نحر الهدي والبدن انما هو بعد يوم عرفة يوم العيد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومحله متى انما هو بعد المجيء من عرفات وحلق الشعر يكون بعد رمي جمرة العقبة وجمرة العقبة الاولى تكون يوم العيد اذا يوم النحر وسمي يوم العيد يوم النحر لانه يبدأ النحر فيه اذا النحر قبل يوم العيد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاف عند الناس هل يجزئ او لا يجزئ الجمهور على انه لا يجزئ والخلاف عند متأخر الشافعيه لا عند الشافعي الشافعي يقول بقول الجمهور بان الهدي لا يذبح هدي التمتع لا يذبح إلا بعد التلبس بالحج ويقول في كتابه تفسير آيات الأحكام وهو كتاب نادر يفسر فيه الشافعي رحمه الله بعض الآيات التي فيها أحكام فقهية ويقول في هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإلى حرف غاية ما بعدها يغاير ما قبلها فقوله إلى الحج من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ورتب المستيسر من الهدي بالفاء بأنه لا يجب حتى يتلبس بالحج قبل التلبس بالحج لم يأتي الوجوب فمن ذبح قبل التلبس بالحج يكون ذبح قبل أن يأتي وقت وجوبه من صلى العشاء قبل وقتها وعلى هذا يقول الشافعي: من اعتمر ورجع في عامه وفي أشهر الحج ولم يحج فلا هدي عليه من اعتمر وانتظر الحج فمات قبل الوقوف بعرفة لا يؤخذ من ماله هدي التمتع لأنه لم يحسب له تمتع وهكذا يقول الشافعي. ولكن بعض الشافعية المتأخرين يقولون الله سبحانه وتعالى جعل بدل الهدي صوم وجعل صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والثلاثة الأيام أنتم تجيزونها قبل عرفات وتقولون من لم يسق الهدي يقدم إحرامه بالحج فيحرم يوم الخامس فيصوم الخامس والسادس والسابع او السادس والسابع والثامن حتى يأتي الى عرفات مفطر لان السنة الفطر لمن كان في عرفات فاذا جوزتم صوم ثلاثة الايام عن الهدي في الحج قبل وقوف بعرفات فإذا والايام بدل عن النسك اذا جاز لنا ان نقدم النسك ولكن هذا اجتهاد مع النص ولا ينبغي هذا لماذا لم تقيسوه على السبعة اذا رجعتم لماذا لا تجعلوه بدل السبعة التي تكون بعد الحج اذا كان ولا ولابد تقيس على المقدم والمؤخر فالمؤخر هو الذي يناسب السنة لان السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر اهدى مئة بدنا لم يقدم منها واحدة قبل الحج فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن نقدمه على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما يؤكد هذا قال خذوا عني مناسككم والنحر والهدي من المناسك ومتى أهدى ومتى نسك ومتى نحر نحر يوم العيد إذن يكون النحر يبدأ من يوم العيد وتبقى أيام التشريق بكاملها أيام النحر وعلى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسوق هديه ويجلله ويصحبه معه الى عرفات ويأتي به الى المزدرفة فاذا غدا الناس يوما نحر الى منى نحرها بيده والسنة ايضا ان تنحر هديك بيدك ان كنت تحسن ذلك واذا لم تكن تحسن تنيب عنك من يقوم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنت وأشرنا إلى كلام العلماء بأنه أهدى مئة مقابل المئة التي فودي بها أبوه عبد الله في قرعته للأصنام بين الإبل وبين عبد الله ثم تقرب صلى الله عليه وسلم بمئة لله بدل تلك المئة التي راحت للأصنام وكذلك نحر بيده ثلاثا وستين إشعارا وبيانا وإيماءا وتنبيها للناس بأنه نهاية عمره صلى الله عليه وسلم تمام الثلاث والستين من عمره كأنه يقول واحد اثنين إلى ثلاثة وستين ولذا قال لعل لا ألقاكم بعد عام هذا وفعلا لم يلقهم في موسم حج بعد عامه ولما نحر الثلاثة والستين وكل لعلي رضي الله تعالى عن أن ينحر السبع والثلاثين الباقية وأمر عليا أن يأتي بالجزارين ليصدخوا المئه وليقطعوا المئه ويأخذ من كل بدنه قطعة لحم وجمعت المئة قطعة وطبخت المئة قطعة وأكل صلى الله عليه وسلم من تلك القطاع وشرب من ذاك المرض ويتحقق قوله سبحانه فكلوا منها وأطعموا لأن الإنسان إذا علم أنه سيأكل من هذه الذبيحة سيتخير ما تطيب نفسه أن تأكل منه فيكون يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقدم لله ما تطيب له نفسه هو اذا هذه كلها توجيهات في تشريع الهدي وها هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينحر بدنه بيده فإن استطعت فهذا هو الأفضل وإن لم تستطع أن ابتع عنك إيش غيرك ليقوم بهذه المهمة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطي الجزارين الأجرة من عنده لا أن يؤاجرهم على اللحم لا وإن كانوا فقراء يستحقون الصدقة أخذوا من اللحم باسم الصدقة والفقر واخذوا الأجر نقدا على النحر وعلى السلخ فيؤاجرهم بالنقد على أعمالهم ويتصدق عليهم من اللحوم ولا تؤثر الصدقة في نقص أجورهم أجورهم كاملة والصدقة عليهم كغيرهم ومن هنا نعلم أن السنة في الهدي أن يقوم عليه صاحبه لا أن يأتي ويريق الدم ويتركه في مكانه جيفة في كفنها ما تمضي عليها سويعات إلا وقد عفنت ثم يشنع في العالم ويقول لحوم الهدايا ضائعة لحوم الهدايا تالفة أموال تضيع ليس هذا بصواب هل قمت على هديك بما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعل في مئة بدنة انت تحتار في شات والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدبر مئة بدنة لماذا لا تقم بها انت ولو ان كل انسان قام بواجبه في هديه والله ما القيت ولا بضعة لحم واتحدى انسان يأتي إلى ذاك المكان ويأخذ شهاتا واحدة ما أقول بدنه ولا بقره ولا شيء ويذبحها ويسلخها وينظفها ويقطعها اوصال فلينظر ماذا سيكون تتخطف من يده لأنهم لا يأبى أي انسان أنا وأنت لو وجدنا لحما نقيا لا منة لأحد فيه وحق لله كل واطعمه شركاء فيه ما يمنع أن أخذ إلى خيمتي أو اخذ إلى محلي أن تخذ واذهب به إلى خيمتك أفئم به جيرانك جماعتك وما زاد خذه معك إلى بلدك ثم كانت أيام التشريق كانوا يجففون اللحمة يأخذون معهم جافا اذا لو أدينا الواجب في هذا النسق ما ضاعت شعرة من شاف وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقوم بنفسه على نحر بدنه قال يصفهن قياما الابل الصواف او الصافنات الجياد صواف جمع صافه وصافنات جمع صافنه والسفون في الخيل هي ان تقف على ارجل ثلاث وترتكز بحافر الرابعة على الارض أصل الخيل تقف على حوافرها الأربعة متمكنة من الأرض لكن الخيل الجياد التي تقف صافنة هي التي تقف على ثلاث وتنصب حافر الرابعة سواء كانت من الخلف وهو الأكثر أو من الأمام والصواف من الإبل أن تعقل أحد رجليها ويصفها صفا ثم متوجهة إلى القبلة وينحرها وهذه السنة في الذبح وفي النحر في النحر الإبل تنحر قائمة والشياه والبقر على الذبح أنها تذبح مضطجعة وكل ذلك تكون متوجهة إلى القبلة نعم. ثم يأكل ويطعم تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا وهنا للفقهاء مباحث إذا أكلها كلها فهل يجزئ ذلك ام لا بعض الفقهاء يقول يجزئ لانه فعل احد الامرين والبعض يقول لا لا يجزئ وعند الملكية نوع من التشديد عليه ذبيحة بدلا منها لانه اكلها كلها والبعض يقول عليه قيمة ما كان من حق المساكين ومن حقه ان يأكل فاكل حقه حق غيره عليه ان يدفع ان يخرج حق غيره حق غيره قديش الثلث مثلا فعليه قيمة الثلث ما اكل من اللحم لحم اخر ولا قيمه يتصدق لحم اخر يشتري لحما اخر قيمة الثلث ويطعمه للفقراء